يوم التي كانوا عليه <تصفيق> كل لغلك يرقض <تصفيق> يهدي من يشاء إلى صعاط مستقيم <تصفيق> <تصفيق> وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا, لتكونوا يَا لَلَّهِ فِي تَنِذَ عَلَذِ نَذِ نَغَطَّ اللهُ وَمَا كَانَ نَغُولِ يُضِعَ إِنَّ مَا وما تانى الله ليضيع إيمانكم وما بَنَا رَا طَقَن mm <laughs> <laughs> <تصفيق> وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مَا تَبِعُوا <تصفيق> Ma təbəllübdə data qəwə ma an təbə Oh, my God. məh-məh-məh mm mm əmh-məh əmh-məh Uh-huh. Uh -huh. məhə mm -hmm. məhə mm -hmm. Now for ♫ No لوجدك شفرا مسجد الحرام تقيت <تصفيق> ما كنت لا تَشْعُرُ مُقْشُونِي وَلِأُتِيَ مَنَعَ لَكُم عَلَيْكُمْ وَلَا كُنْتَ تَمَا <تصفيق> أَرْسَلْنَا بِفِيهِ مَرْسُولًا مِنْ نُفُسِهِمْ يَتْلُو عليكم Həlmə <tum> mm -hmm. ə <hazı> Hələdiyiniz üçün təşəkkürlər. ألم يجدك يتيب من فعا How oh, Oh